فمتى شرعت زكاة الفطر وما مقدارها شرعت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة مع فرض صيام رمضان فقد روى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين كما روى أبو داود وابن ماجه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهره للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وهي واجبة على الإنسان عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته إذا كان عنده من المال ما يخرجه زائدا عن حاجاته في يوم العيد وليلته وعند أبي حنيفة لا تجب زكاة الفطر إلا إذا كان مالكا للنصاب وأما مقدارها فهو نصف صاع من القمح عن كل فرد عند أبي حنيفة أما من الأصناف الأخرى فصاع كامل وهو قدحان وثلث القدح وعند الشافعية صاع من أي صنف من الأقوات وهو قدحان وعند المالكيه صاع أيضا لكن مقداره عندهم قدح وثلث القدح بالكيل المصري فتكفي الكيلة عن ستة أشخاص ورأي الجمهور في كونها صاعا من أي قوت أقوى من رأي أبي حنيفة في المفاضلة بين القمح وغيره فإن معاوية هو الذي قال عند قدومه من الشام إلى الحجاز اني أرى أن مدين من سمراء الشام أي القمح تعدل صاعا من تمر فاخذ بعض الناس برايه لكن الاكثرين بقوا على ما كان عليه ايام النبي صلى الله عليه وسلم رواه الجماعه عن ابي سعيد الخدري ولا مانع من الاخذ براي ابي حنيفه في إخراج القيمة مع مراعاة عدم التقيد بالسعر الرسمي فإن الفقير ربما لا يستطيع أن يحصل على القوت بهذا السعر فيأخذ بالسعر العادي الجاري بين الناس وكلما زاد عليه كان أفضل هذا والصاع يساوي اثنين من الكيلو جرامات وثمانية وأربعين درهماً أي أربع أوقيات والله أعلم